فلم تعطلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ول يبلي المؤمنين منه بلاء حسنا <تصفيق> إن الله سميع عليم